وصرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد في هذا اليوم يوم الجمعه الثالث عشر من شهر ذي القعده لعام 1436 للهجره وايضا الموافق ال28 من شهر اغسطس لعام 2015 للميلاد نواصل الدروس من كتاب الأصول الثلاثه بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك الله مع انت جمعت معلتي عصرت 3 ذو القعده مالتيو شحن 436 هجريه 5 اسرنشمونت اوغست احتفالا عصر حموشتان ميلادي ان شاء الله نقصد لكم ذا كتاب الأصول الثلاثه شرحنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعه درسنا اليوم عن التوكل وهو نوع من انواع العباده ومن اعمال القلوب باركس بزعبه التوكل كن وسط لو عندي يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى التوكل على شيء الاعتماد عليه توكل مقبر مالت متصقع مالتي طب حاجه نقر نعرف تتصقعك ازي بغانك اندحر وسيدنايو انتي باهل مالتيو توكل باهل والتوكل على الله ما برب توكلا اندحريلك انتي مالتيو الاعتماد على الله تعالى كفايه وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار نابربخت صقع مالتي توكل مالت مسقع مالتي نابربخت صقع انت ما خانو ربي يا اخلني الكا نابربخت صقع ابغوداي مسلاسي ربي اخلني وختبل في جلب المنافع تطغمتات ربخ بني وختبل ودفع المضار عن اندما ربخ رحليو وختبل ولكن انت تكون مع على الاخذ بالاسباب صدق واعتماد القلب على الله لبغه ولو ملو نا بربي كتسجع الله ومغاني مع الاخذ بالاسباب أسباب ونك تقبر الله كما لتي انت دا اسباب زي غير يا شباب انتين ملو ما لتي توكل توكل هاي كون اذا متوكل ي يبل الله لازم متوكل كمثل لكن بحكم دحرينات توكل ايكونن مع الأخذ بالأسباب اسباب ككبر الله مالتي السغاني تغمتاتك ركبك عب سبحانه وتعالى تزغدو نغر ما عرب خرخ كله وهو من تمام من تمام الايمان وعلامته لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رب سبحانه وتعالى تعالونا بايدا تتتبعون ابا بايد توكلوا بحق مؤمنين تخينكم إله لذلك اذا توكل اذا يا شباب كابتي ملوب وملو ايمان الله صرحه صراحه مالتي حدثت انا برب التوكل صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى همه انتدا بحقنا بربي حدا مسلم تزجعه اتوغدايو رب سبحانه وتعالى بعلو يسلطلو لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ناب ربي تتزجع ناب ربي يتوكل ربي اخلو ايي سلازي توغدايو بعلو ربي كسللطلو يا مالتي ايي كافيه يا مالتي حسبه مالك يا مالتي ثم طمئن المتوكل بقوله طوب اولنا زمتوكل اطمئنان كم زكبر غيرو رب سبحانه وتعالى انتعيلو ان الله بالغ امره رب سبحانه وتعالى كواني تصود دايك خفص ملكه ربي يخفص ملكا ايلو اطمئنان هداات كم زحلو انا زمتوكل غيرو زي ابسوره الطلاق ايه اسري ثلاثه فلا يعجزه شيء أراده رب سبحانه وتعالى زليو انتي رب سبحانه وتعالى زخونه زدليو يگبر وي لحنزه تصق مو ايكونن مالتي لذلك كلنا نا بربي نتوكل وعلم ان التوكل انواعه الشيخ بن عثيمين رحمه الله توكل انواعه عينات و اربعه تقيسوا طيب انا اما جمريه بحصر زباله خطاصكم نحري ابزرزر ناتو ابغى له خدمة حتى تكون مالتي شاء الله طيب نحز حجي عين التوكل على الله اذا تقدميتي نربينا يرب توكلي يا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بالله رب سبحانه وتعالى انت لست مخلوق مستهبنه نفطر كماخ مستهبن زحلئتين مخلوقته ابشرك الاكبر توجدك اتسالسيتي ابشرك الاكبر توجدك اتاربعيت ما فغتها كده لكم اربعه تقدميتي توكل على الله تقبرنا بربي قد صقع وداي كسلت الله يختبل اذا تاكل زي, زي عباده تاعي تقول الله توحيد انت تنسى لسه تري فنزلو ها نما خلق مسنوبو توكل اذا تقدمتي شركوا الاكبر تخليتي شركوا الاصغر تسال الشيطان فقطيا واضحه شباب كنده يكونن كل 4 توكن مستاء توكل ناي ربي كنده وين ما تجي 44 طيب بتى قدامه يتجمر التوكل على الله تعالى وهو من تمام من تمام الايمان وعلامه صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان الا به وسبق دليله مركز توكلنا برب خطسق ازئى تابتي ملؤ ايمانك حسن وازي انتي مالتي حقنيا موحنبت ايمانو از سبزينا برب زوكل زلو الراقص لنا الله مالتي كمون قبونا يا ايمانه قد فص موز قباكه مغنياته بزيت توكل ايمان مولا يكونين رب سبحانه وتعالى انت تسل زبل وعلى الله فتوكلون يا رب ان كنتم مؤمنين ان شرطها ان تدا مؤمنين كونكم نبي توكلوا يبلنال الله اذا خلت تي توكل السر الله انتاز يا انر اياب يعتمد على ميت في جلب منفعه او دفع مضره فهذا شرك اكبر نا ميت نحرته وكله حادثه شخ فلان مويتوم قداي كبصموا ليوم بل نبي تسقعه نابزم مويتوم زلو شخنا ابسعه تزي اب شرك يا اتل نا ويشت شركيزي قلنا عاد بالله لانه لا يقع الا ممن يعتقد ان لهذا الميت تصرفا سريا في الكون مخنياته ازين من تاي قوم واعتقاد غير زولو امنت احدير الزولو نابزي ميت نابز موي زولو سقاع زولو مخنياته ابكون اب زعالمنا قدا يالو مش خنا فلان ميتهم زولو سلازب كغبري يقولم gada gbarain gbarain حدا gain غيرو قالو مالات يغبري يوم يلو بين ان يكون نبي اوليا او طاغوتا عدوا لله تعالى فلللكه اهلل وليخن نبيخن ويد ما طاغث نئمني نئوم نلوح زغونه تصير بكا تغزو كله زفلل يقوله مغنياته كله في النهايه بشركي رب سبحانه وتعالى معلش ملائكه اخذت تزعني اركا نانبيه عندهم نصالحين اللي اخذت تزعني اركا محركاني تاع سواء كان امني تغظ ثم أب لاك ابامبيا كل النساء مالت الثالثة سالسيتي. التوكل على الغير فيما يتصرف فيه نائب زي ربي انا مخلوق اذا مخلوق زي مالتي يتصرف فيه يا خي لاي اذا يمكن كم سبب كينو يخي مع الشعور بعلو مرتبته وسبزنا ما حرك شيمت الله وندو ما شاء الله وتتبيلك ابا خلو ابا خلو فرماندح <تصفيق> او ديغلا اندحر فر من لا يتفصي مازا قداي زي ايلون ابو يو كل عنه كم اون ازي توكل له زلهو قداي ولحنتي حج خفص مويز سبزي سلطان الله وندو اندحر يلو مسران يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه ناهو تاو قداي خفصملي يلون ابزي سبزي توكيلو فهذا نوع من الشرك الاصغر ازي شرك الاصغر نبلو مخنياتو ربي خفصملي يلو خبك ازون سببي ك جبرله يلو تعال بوكن نابزي مخلوق ازي تزغي لقوه تعلق القلب به والاعتماد عليه اغنياته الدب يا شباب نبض مخلوق اذا تخيل الله كن مولو بمولو بعلي كونن زفصموي زبل زلو لكن بتا سلطان غيرو كن كجبرائيل اي بلالو اي شي سبب ناتي ابتي سبب ربي تي الويز قبر السبب كنو سنتي بلالو بتا سلطان تقيمو كجبرائيل السبب خنني بلالو ربغاني كل الأسباب بيده فلهذا ونه اذا ابشر كل اسقل يودق له اما لو اعتمد عليه على انه سبب وان الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فان ذلك لا باس به لكن كم سببه رب تيروه قبرله تيروه اذا فيقد لكن بعلوه قبره يسببي ورب غيره لا يمكن اي قبره ولا سلطان كله معرك شمتون كله اي قبران ربعاتك برات تايلو اي قبرانيو مالتي كان للمتوكل عليه اثر صحيح في حصوله موخه قبره يخيل عند حركوينه اموخاني ازي گداي سبب خوده ايه رب, رب تزيل فقت يا له شخص ما زين ربي زبونه يزكبر زبحل سلطان زي زبحل معره زي ودائك السلطان تو هنا بربي لكن ربي سبب غير رؤيته له اذا فقت يا فتن شركو الاصغر كن ابتسبب خو له خايله وخكبره نحري له امينه ابذ ساعه زي ابتسبب مشكله له شركو الاصغر وجبله ربي يزكبر اسبعان سطانزي سببك خون خيركن كن سبابيو بعلو سببك خون الدحريله شرق الاصغر سبب يربي سبب تبيرون هو كن بعلو ذي سبب زي مثلا مدهانيت بعلو سب مدهانيت. لكن زفوس زي زيامس سبب كوينا هنتهيله حكي ما بيقبر مثلها اذا مريته فهو ايش لكن زا خلينا ازيا بعلايا احويه هنزل سبب كوينا عني تلك ازي شرك الاصغري حرزق يرو مثلا ما عتب يرو ازيا كب عينيه ربي سبب غير وايد بدي حريله ربي سبب هاي قبره شرك الاصغري ازي سبب ازخا بها ذا سلطان تدا السلطان الله والكتاه من كخ جبرائيل كان ابتسبب صقم على لك ما له السلطان يكون تنت لكن النسب سبب مخنيات غير رب سبحانه وتعالى واضح يا شباب زيها ابشرك الاصغر ودق تدااكن والله ربي تيلو قبر تيلو سبب خنني تيلو زي فوق يدو طيب ترى بعيتنا متصرفتان مالتيو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل لا بخلو تقدر فوق ضايق بحيث ينيب غيره في امر تجوز فيه النيابه فهذا لا باس به بدلاله الكتاب والسنه والاجماع ابتدى وكلك له خاينو جن اذ فقد سبك توكلت غيري هسه اخذ قبره زي مثلا ابدي مثال وانك تغسلناه مقنياته اذيب الكتاب والسنه اجماع كل دليل عليه فقد قال يعقوب لبنيه لدهو يعقوب عليه الصلاه والسلام تايبا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه نبي الله يعقوب عينه معورهم سرزله يوسف عليه الصلاه والسلام نبي الله يوسف معهم كذا يقولون هم وكيلهم يا شباب نداكم يا بني ها اذهبوا فتحسسوا دهيفه الفلطو مالك خشخ شغلوا ابيكم زلو بطوا حلوات فلطو ليلو ميوسف واخي زي ابصره يوسف انعكس ثمانان ايات ثمانين شععه رغبه ازيجن هاي الدنيا مخاني فقد زخني فبقى يعقوب عليه الصلاه والسلام من وكيلمهم نداكم تقوداي نداكم قد يفهموا وكل النبي صلى الله عليه وسلم على صدقتي على الصدقه عمالا وحفاظا هاي صدقه خمسون كله تمر يخون اجمال سبجدفونيرو حلواني لو في اثبات الحدود واقامتها كم اقول تشريع الله ابو الشرع حدود الزتاقه نفلان كد كان عليه الحد يقولون يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم جلداديو زغتله نخقتل نصحبا يقولو وكل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في هجه في حجه الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها كم قلنا علي ابن ابي طالب تصدق اخا اليوم ابتين هادي ابحج كله بحجه الوداع نعل ابن ابي طالب تصدق صدقه خبز هادي تصدق الليلوم وكيلومه وان, يرح... وأن ينحرم ما بقي من المئه بعد ان نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63 الرسول صلى الله عليه وسلم 30 سلسان... لا لا سوسن 30 كبيره سوسان سلستم بايدوم تاجروماتي الرسول صلى الله عليه وسلم هادي حاريدم اجمال مالتي سوسان سلستم اذا ترى من يب من يا شباب نعال ابن ابي طالب حردني نחרد ماني اجمال بصحو كيف زين نحر النجمال نقول له حرد حردت بليخه نحرت بليخه لكن غالبا الذبح بعراي واطالبك نحر تغين غاني بزحقي من نكمل مالتي نكمل لكن نحركا نقول لي بالي فصلوا لربك ونحط فبقات تنترفا زل واسكه كابس سوسان سلسلتين كندهي ترفا عاشب سوسان الرسول صلى الله عليه وسلم حريتهم كميتك كندهي ترفا كندهي 30 شوعه 30 شوعه من حد ضمن علي ابن ابي طالب ميتقمن حزمك اذا ما طيب وكيل امه يوكلون وكيل امه فوكدي يكونن على جواز ذلك فمعلوم من حديث من من حيث الجمله الله سمعت المخانماتي وزير ني وكاله فقد مخانونه حدثه وكيلك قال له ختمه طيب امرش ان شاء الله دكملكم مالتي التوكل مالك متسقى ب اربعه يمك الشيخ بن عثيمين صح ولا تقدم هيتي عاشباب منال الله تغسل اتوكل على من على الله ناب رب خط وكل يا والا زي ربته يكاش شركه طيب تخلي تسغني توكل السر ابلوه زياد ما ايش اكبر تدانا بكبري ودايكت فصموله يا شيخ فلان له بلوه باامن له فصموله يمزوداي زي له ابز ساعه تزي والعاز بالله ابشرك الاكبر يودغله طيب تعال ثاني تسغني على الغير وشركه الاصغر تغونني شرك الاصغر من رب سبحانه وتعالى سبب تغيره جبراي لكن نزل له يامناله عتسبب مخنيات اخ جبراي خاي خيل له احري له شرك الاصغر له لا ازي رب تيلوه يكبر ولا سلطان له انت ربي اي تكبر له اي جبراي تيلوه كن ازي فوقدي طيب ترى بعتنا متى رشنا شباب توكل انتي زغنت معاتي جائز فقدي منسول ما كتوكل وهلكه تمرعدلقه ابو روحو قال له قال بوتا قالها عدي ابو ساعه تزي نفلان وكيل له امره ولا كتب يتقل غنزب عليك حلوا له كتب يتقل نقدل الله زغلو تزي توكولات وكاله باهل حداسب فوق ديو زين احنا حافظين يبقى ان شاء الله بزعبه توكل لما انت ابزي يا اخ لنا وجزاكم الله خير اني لكم سلسله معكم اني اكتب بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته